هذا الثاني يقول بأنه عندما يريد أن يدعو أو ينصح ويريد أن يذكر بعض الآيات من أحده الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بالنسيان وكثير من الخطأ فما توجيهكم له لا يتكلم الله على المسيحة العاجز معدور الله يقول فاتقوا الله ما استعاد إنما يدعو الله من قدر حيث يدكب الآيات والأحاديث وكلام أهل العين وإلا فاتقوا الله ما استعاد ينزم السخوت